بوك تو سيس ان دارتغ ستة, وثلاثون. ستة وثلاثون. المواصلات العامة القريبة المواصلات العامة القريبة وار اس دي بستوك أين موقف الباص الحافلة؟ أين موقف الباص؟ <تصفيق> أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ <تصفيق> أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ أي خط الذي يجب أن أأخذه؟ متأك بس فراندر؟ هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ هل يجب أن أبدل الباص في السفر؟ وار متأك فراندر؟ أين ينبغي أن أبدل الباص؟ أين يجب أن أبدل الباص؟ Hoeveel kos السفر؟ بكم تذكرة السفر؟ كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ كم عدد المحطات التوقف حتى وسط المدينة؟ E moet ينبغي أن تنزل هنا يجب أن تنزل هنا إي أن تنزل من الخلف يجب أن تنزل من الخلف 5 مينوته المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق المترو التالي سيصل خلال خمس دقائق. The volgende tram komt over الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. De volgende bus komt over 15 خلال 15 دقيقة الباس التالي سيصل خلال 15 عشر دقائق When is die laatste trein متى يسافر اخر مترو, متى يسافر آخر, مترو؟ متى يسافر اخر ترام متى يسافر اخر ترام wanneer is die laaste bus متى يسافر اخر باص متى يسافر اخر باص het u e 'n kaartjie هل معك تذكرة سفر هل معكا تذكرة سفر 'n kaartjie Nee, ek het geen kaarkie nie. La, la jujadu maai. Tethkaret safar? La, maa Dan moet ie ‘n boete betaal. -but Ivan, alaika en tadfa'a garama. Ivan, alaika en tadfa'a garama.